قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقب ومن شر حاسد إذا حسده